الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا وله الحمد على كل حال خلق فسوى وقدر فهدا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله أيها الناس إن الله جل وعلا قد منّ على بني آدم بنعمة الحواس العظيمة العقل والسمع والبصر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إنها نعمة يتقلب بها معظم بني آدم غير أن كثير منهم لا يضعها موضعها التي خلقها الله له فلم تكن له سبيل تفكرين ولا وعي ولا هداية بل ضلوا بها بل ضلوا بها وربما أضلوا وضيعوا لدة استعمالها.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 لفي خسار مبين وبوار، فإن من أهم ما تُس من أهم ما تستثمر به تلكم الحواس تكامل خصلة الوعي لدى صاحبها وسلامة إدراكه ودقته في النأي بها عن المؤثرات المغيبة للمنطق والحقيقة، ومما لا شك فيه أن من أحسن الوعي أحسن الحذر. واستطاع أن يقرأ ما بين سطور الأحداث والمدلهمات، فإن الوعي والحذر أمرين زائدين على مجرد السمع والإبصار، فما كل من يبصر يعي ويحذر، فما كل من يبصر يعي ويحذر ما يبصره، ولا كل من يسمع كذلك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وبما أن الأمة وبما أن الأمة في هذه الآونة تعيش أحداثا مدهمة وناوازل تتكاثر حديثة وتليها أخرى حبلا لا وتليها أخرى حبلا بما لا يدرى من الله كاتب فيها وإن الأفراد إذا وفقوا في وعيهم وفقوا في حذرهم ومن ثم يكون المجتمع بعمومه مجتمعا واعيا. يدرك قيمة الاجتماع والوحدة حين تدلهم الخطوب، فيطرح كثيراً من خلافات التنوع جانباً، وربما أجل الحديث عن اختلاف التضاد ليكون لكون الخطر الداهم أكبر، وربما أجل الحديث عن اختلاف التضاد لكون الخطر الداهم أكبر ودفعه أولى، فتلك هي الأمة الواعية، وذالك هو المجتمع الناجح. الذي يميز الخبيث من الطيب والعدو من الصديق لذلك أوعى الله جل وعلا لذلك أوصل الله جل وعلا المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إن وعي الأمة وحذرها كفيلان بتوفيق الله لجعلها أمة قوية ذات شوكة ومنعات أمام أعدائها وخصومها الذين يتربصون بها الدوائر، فتعلم حينئذ متى تحلم وتعلم متى تحزم وتعلم متى تناء ومتى تعزم، فإن السهل أحيانا يوطئ ويمتهن، وإن في الحزم هيبة، وفي العزم قوة ونجاح بعد توفيق الله. إذا كنت ذا رأي، فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، فإن الله جل وعلا أوصل أمة المسلمين بتحصيل وسائل القوة حتى لا تكون نهبا للطامعين ولا هدفا للمتربيسين، فقد قال جل شأنه وأعد لهم ما استطاعتهم من قوة لتشمل كل مقومات القوة اقتصادية كانت أو سياسية أو علمية أو اجتماعية أو عسكرية، فإن قوة الدولة هي القدرة على التأثير. بحيث تكون حال وعيها وحذرها بسبب هذه القوة من أهم دعامات تأثيرها وإثبات وجودها، فتستعمل مصادر قوتها لتكون رسما متناسقا تستطيع من خلاله أن تحدد موقفها وقت السلم كيف يكون وكيف يكون وقت الشدائد على حد قول القائل ووضع النداء في موضع السيف بالعلا مضر. كوضع السيف في موضع النداء. إن المجتمع المسلم إذا جعل للوعي حظوة وكان من أولوياته، فلن يخفق بأمر الله، فلن يخفق بأمر الله في الأزمات، إذ يعرف متى يرفع بصره حينئذٍ ومتى يرخيه، ويعرف مصلحة, ويعرف مصلحة دفع الأخطار قبل وقوعها، وأنها أعلى وأولى من رفعها بعد الوقوع. المجتمع المسلم الواعي عباد الله هو من يوفق في ألا يترك له عدواً من داخله ليكون ثاني العدوين نعم إنه يكون عدواً داخلياً بأنانيته وأثرته يكون عدواً داخلياً بالنزاع والاختلاف والفرقة حتى كأنه رسول للعدو الخارجي والمقرر شرعاً أن كل ذلكم يُتَّقى وجوباً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 بما فيه من الآيات وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب والخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ثم أعلموا يا يرعاكم الله أن هذه الأرض المباركة محسودة مقصودة تحدق إليها أبصار الطامعين أبصار الطامعين في خيراتها واستقرارها وعرصاتها المقدسة في الحرمين الشريفين فينظرون إليها نظر غيرة وشذر من الأهما الأطماع الاقتصادية والسياسية والجغرافية والتي وال يراد من خلالها تطويق المنطقة برمتها والاستحواذ على خيراتها ومقوماتها ومقدساتها والاستئثار بما وُهبت به بلاد الحرمين الشريفين من رعايتهما والتشرف بهما فلم يهدأ للطامعين بال. ولم تغمض للحاسدين عين، فأخذوا يثيرون الزعزعة والتدخل فيما لا يعني، حتى إنهم لا يجادلون في حماية الأنفس، وهم جزّاروها، ويتلاعبون بالدماء، ويتلاعبون بالدماء المعصومة، ثم هم يتورعون عن قتل الذباب في الحرم، عن قتل الذباب في الحرم، لقد قابلوا الإحسان بالإساءة، والحلم بالجهل، والأنات وطول النفس. بالحماقة وضيق العطن، وإن بلاد الحرمين، وإن بلاد الحرمين حرسها الله، ناهضة بحزمها وعزمها قوية قوية بقوة الله وتوفيقه قوية بقوة الله وتوفيقه، ثم بقوة ولاتها وعلمائها وشعبها ملتزمة بثوابتها معتزة بهويتها. ولن يضيرها بحفظ الله، ولن يضيرها بحفظ الله ورعايته. صرخات التهويش والتشويش التي تنطلق في غير ما سبيل حتى يرجع صد الصراخ مبحوحا وهو حسير. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وهو سبحانه المستعان وعليه التكال ولا حول ولا قوة لنا إلا به. إليه المفزع وبه المعتصم هو مولانا. فنعم المولى ونعم النصير هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد ابن الله صاحب محمد ابن عبد الله صلوا على خير البرية وأزكى البشرية محمد ابن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا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 اللهم كل إخواننا المحاصرين في مضايا الشام اللهم كل إخواننا المحاصرين في مضايا الشام اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جيعون فأطعمهم ومساكين فرحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين اللهم أطعمهم من جوع وأأمنهم من خوف يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين